سورة البيّنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البيّنة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة